وَلِلهِ غَيبُ السَّمواتِ وَالْأَض وَإِلَهِ أُرجَْ الأممر قُُّهُ فَبُدهُ وَتَوَكَ للَْ وَلَِّه غَيب وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل